الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين حياة العظماء مهما كانت عظيمة لكن لا بد لها من نهاية ولكن كل عظيم تنتهي حياته عظيمة فالموت كتبه الله عز وجل وقضاه على رقاب الناس جميعا غير أن بعض الناس يختار لنفسه كيف يموت وذلك لعظمته ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي نتكلم عنه لما حج آخر حج له في السنة الثالثة عشر من الهجرة حج ورجع من الحج وفي الحج تعب لما أراد أن يقوم في بعض, في بعض المرات تعب وقام بتعب شديد فقال اللهم إن رعيتي كثرت وإن سني وهت يعني صار ضعيف اللهم فاقبضني إليك وفي الصحيح مسلم اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك قال الحفر بن كثير وهذا عزيز لأن الشهادة ما ظنها خارج المدينة قائد لمعركة أو مقاتلا في جيش أما أن يموت شهيدا وداخل المدينة قال ابن كثير وهذا عزيز ولكن الله لطيف لما يشاء سأل الله عز وجل شهادة في سبيله وميت في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم وجمع الله عز وجله ذلك لأنه خشية أن يقصر في حق الرعية وسبحان الله اختلف أهل السير إلى عشرة أقوال في السن التي قتل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي أرجحه أنه مات وهو في السادسة والخمسين من عمره هذا الذي أرجحه وسبب ذلك أنه أسلم في السابعة والعشرين وكان في السنة السادسة من البعثة فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة سبع سنوات زي 27 34 سنة وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات 44 سنة وأبو بكر سنتين ستة واربعين سنة وهو كم؟ عشر سنوات دي كم؟ ستة وخمسين سنة وستة شهور وأربع أيام وبالتالي كان دي ستة وخمسين سنة شاف نفسه تعب وما بيقدر وكده نحن الزمن ده أكلمك بجد الواحد لو قلت له ستة وخمسين سنة أنت كبير يقول لي لا تقتلني أنا والله لسه صغير ما في زودار يموت أنها تعيش كلها لكن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال هذا دعاء ورجع إلى المدينة قتل رضي الله عنه لأربع بقينا من ذي الحجة يعني تقريبا يوم ستة وعشرين ذي الحجة بقينا يعني باقي اربع يوم ذي الحجة تنتهي رجع من الحج في شهر ذي الحجة وقبل أن ينتهي شهر ذي الحجة ويدخل محرم سنة أربعة عشر من الهجرة قتل رضي الله تعالى عنه وقبض في الأول من محرم لكن طعن لأربع بقين من ذي الحجة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى في المنام أن ديكا روميا ينقره ثلاث نقرات فصلى بالناس الفجر مرة وقال كأن ديكا روميا ينقرني ثلاث نقرات وما أولت ذلك إلا بأن قد دنا فهم كده هو قال لهم معنا أنا قربته وخلاص أنتهي وحيقتلوني هو كان يعلم انه سيقتل كما في البخاري وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فارتج الجبل فضرب الجبل بقدمه وقال ثبت احد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان الصديق تعرف والنبي تعرف فضلوا اثنين او عمر رضي الله عنه وعثمان وكلاهما سيموت شهيدا في سبيل الله اراد الله عز وجل لهم هذه الميته العظيمه الذي قتله يسمى فيروز وهو غلام للمغيرة ابن شعبة أبو لؤلؤة المجوسي واسمه فيروز وكان يعمل في المدينة كان يصنع الرحى الطواحيم وكان نقاشا وحدادا بارعا وفرض عليه المغيرة كل يوم درهمان. فجاء يشتكي إلى عمر فقال له عمر أحسن إلى مولاك وأضمر في نفسه أن يكلم المغيرة في شأنه بأنه بنفسه قال انا بكلم المغيرة بالمناسبة اصلا علي الخطاب رضي الله عنه وارضاه يظنه الناس انه كان قاسيا ما هكذا لكن جاء في سيرته كما يعني قال الذهبي في سير من النبلاء كان عمر رضي الله عنه قليل الضحك ما كان بيضحك كثير وهذه علامه الجديه وهذا ما, أثره ما أثر عن الناس انهم يقولون عنه المقولة أنه يقول إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب شنو وإذا ضرب أوجع وهذا يدل على أنه كان جادا غير أنه بالمناسبة كان رحيما ورفيقا بالناس كما مر علينا وحتى يحكى أنه صعد المنبر وذم نفسه أمام الناس بدون سبب طلع المنبر وقال لقد رأيتموني في مكة وأنا أرعى غنم خالات لي نظير قراقيط من شعير أو خبز فقال عبد الرحمن بن عوف أمير المؤمنين ما الذي يحملك على هذا؟ قال حدثتني نفسي بأني أمير للمؤمنين فأردت أن أعرفها قدرها قال بنو بنفسه سويت عظم قال أنا أمير المؤمنين والناس كلهم بيسمعوا لي وأنا رئيس الناس كلهم قال داير إذن لها دير إذن نفسه فأردت أن أعرفها قدرها ولما تكلمت معه خول بنت واستوقفته ونبأته وتكلمت معه وأغلطت عليه العبارة قال بعض الناس لها أغلطت على الأمير قال لهم دعوها هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أحق أن يسمع لها عمر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما خولة بنت ثعلبة وهي زوجة اوس بن الصامت اخو عبادة بن الصامت وبالتالي كان عمر رضي الله عنه رفيق مع الراعية لكن أتمثل قوله الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم تجاه رعبا برأوا بخافوا لكن هو مع انه كان شديد في الحق حتى يحكى أن صبيغي بن عثمان ذا واحد يعني ظهر في الناس عامل فايف فيلسوف بيطعم في الدين ويتكلم ويجيب حاجات من راسه فأخذ عمر الدرة وضربه في رأسه جابه قاعد وبيجي يدي في راسه يقول أنت شنو يقوم يقول الحاجات اللي بيقولها لحد ما قال له تبت توبوا والبسط... الدر... الدر يا أخواننا البسطونة دقاه في راسه فكان رضي الله عنه شديد في الحق أصلا ولكنه ما كان إلا رحيما بالناس وعرف منه طول القيام رضي الله تعالى عنه وعرف منه أنه كان لا يتخذ لنفسه حرسا معروف وبالتالي لما كلم المغيرة فيروز غلام المغيرة الرجل لم يرضى فجاءه عشيه الثلاثاء وقد قتل صبيحه الاربعاء جو الليل وما التلاته وكتلوا طوال الصباح كتلوا الفجر كتلوا فجاءه وقال له يمازحه سمعت أنك تصنع للناس الرحى في الهوى فقال له لا أن لك رحى يتكلم عنها اهل المشرق والمغرب ده ابو فقال عمر كانه يتوعدني وهنا يتساءل اهل السير لماذا لم يقبض عليه زل يهدد رئيس البلد وما يقبض قالوا لأنه ما أراد أن يقبض عليه بغير بين ما في بين عليه كل زود لو كل ما قال زود ما بينفع معاي يمسكوا يكفلوا البناء يتعطل قال خلاص طالما تهددني خلاص يهددني لكن ما ظن أنه سيفعل وأراد قدر الله عز وجل إذا حضر ان يحبب عن الإنسان كل شيء من المحافيق وبالتالي توعده أبو لؤلؤة وجاءه في صلاة الفجر فجر الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة في السنة الثالثة عشر من الهجرة النبوية جاءه وقد كبر للصلاة وكبر الناس معه فطعنه ثلاث طعنات بخنجر له لسانان خنجر عنده يعني لسانين طعنوا ثلاث طعنات حتى سقط عمر رضي الله عنه لما ضربه تحت الصرة ضربه تحت الصرة وقع بالخنجر وأتم للناس الصلاة عبد الرحمن بن عوف وطعن ثلاثة عشر معهم مات منهم ستة الناس اللي يصلوا معاه قتل عمر وقدرت تلتاشر عشر في ستة منهم ماتوا ولم يقدر عليه إلا عبد الله بن عوف رضي الله عنه كان يرتدي عباءة فألقى عليه العباءة في وجهه فطعن نفسه ومات لعنه الله منتحرا قتل رقبة طواله عيف ثم أخذ عمر رضي الله تعالى عنه إلى البيت وهو ينزف دما أول ما أفاق كان في غيبوبة قال الصلاة والحمد لله صلى صلاة تلك الفجر قبل أن يخرج وقتها مش شاله من الجامع ما صلى ما كبر وبعد أخ طوالي وقع ما تم تم عبد الرحمن العوف شاله ود المسجد قبل الشمس تطلع قبل الشمس تطلع الوقت بتاع الفجر يخرج ما صلى الفجر قضا صلاه حاضرا وقال مقولته المشهورة الصلاة ألا إنه لا حظ لأحد في الإسلام بغيرها قال أجزوا الميصلي ده ما عنده علاقة مع الدين وده ما عنده علاقة مع الإسلام نهائي قال هذا وهو مطعون ثم أنه فتح عينه بعد أن صلى وقال من الذي طعنني فقيل غلام المغيرة فيروز المجوسي قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لا يشهد لله بشهادة ولم يسجد لله سجده حمد الله طوالي قال الحمد لله اوتي إليه بلبن فشرب اللبن فخرج اللبن من جرحه فعلم أنه سيموت قال أنا ميت ميت لكنه رجل المهمات الصعبة طوالي دعا عبد الله بن عمر وجعل يبكي إخواني عمر الخطاب عرف عنه أنه يبكي فجاءه الناس وقال يا أمير المؤمنين فتح الله على يدك وفعلت وفعلت وفعلت عارف قال شنو قال وجدت لو أني لقيت الله كفافا لا لي ولا علي فنجوته قال بس يا ريت قال انت أسلمت أول وعملت وهاجرت وسويت, وسويت قال بعد يا ريت لماذا الله يقول لي لا عليك خلاص تعادل بس لا يكون عندي حسنات لا علي سيئات قال يا ريت القى الله سبحانه وتعالى لا لي ولا علي قال لهم الناس ماذا تريد ان تفعل يا امير المؤمنين قال أريد أن أوصي لكم حتى لا تختلفوا قالوا أوصي إلى ابنك الله رجل صالح قال يكفي ان يحاسب بها رجل من آل الخطاب واحد كفايه قال لهم تاني ما بوكر لي زول يدخلوا تاني اسالوه كفايه يسألوني أنا بس يكفي أن حسب بها رجل من آل الخطاب واحد فدعا وجعل الأمر في الستة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام عنهم راض لكن الذي أعجب له عقله وفكره وحسمه اخواننا ميكافيلي لما كتب كتابه الأمير تحدث عن عظماء التاريخ وضع النبي سلم في المقدمة وضع المسيح في المقدمة وضع ناس أسرنا سقراط وين وين في المقدمة وضع عمر بن الخطاب نمر أربعين في تاريخ الانسانيه الذين اثروا على مجرى التاريخ الانساني ونحن لا نرضى لكن هو رضي الله تعالى عنه هو من هو يكفي فهو في س... جاب شوف الحزم ده والله انا عقله ده محيرني عقل سابق كثير جدا من المناسبة لما جاب حتى سته قال هؤلاء الذين ماتوا ليس معهم راد قال الامر عندكم ولكن اذا اختلفتم شوف الالناده كيف فالامر الى عبد الرحمن بن عوف دون أن يكون اميرا تختار واحد من الستة ديل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابو قاص وطلحه والزبير وعلي وعثمان الستدل ديل لو اختلفوا عبد الرحمن بن عوف يطلع نفسه من الاماره عشان ما يقف يكون في نوع من انواع الميول بعد اخو يختار ويطلع من الإمارة هو يختار واحد من الخمسة ودعا خمسين رجل بسيوفهم وقال لهم ان انا مت فلا تدعوا هؤلاء يبرحوا مكانهم حتى يتفقوا دخلهم في أوضة ووقف برا الأوضة خمسين راجل بسيوفون جلس ستة ما يجوا مارجين اللي اختاروا زول ذا كله قبل ما يموت هلكوا شو الفهم ده كيف خمسين جابهم بسيوفون وقانا ستة ذا يشاوروا بس إن شاء الله لحد الصباح يو إن شاء الله أسبوع لكن ما يمرهو يتفرجو ما, ما يزول ما عشان ما يزول مشاعمله حسي براو ولا جماع براو بس كده قال هلكوا شو الفهم ده ثم لما اشتد عليه كربه قبل ذلك جاءه شاب ودخل عليه فنظر رضي الله تعالى عنه إلى الشاب فلما مضى ناداه وكان الشاب فقط يجر ثوبه قال يا هذا ارفع ازارك فإنه أنقى لثوبك وأطهر لقربك وأتقى لربك قالوا أبا عمر إلا أن ينصحه حتى وهو في سكرات الموت ماذا دل... زوجة زور بعد ما زاروا مرد ناداه وقال تعال أنت تجالبتك دي طويلة كده ماله ما طول جلابتك الجلالة وقصروا الجلابية دي أشد أول حاجة أحسن لك للجلابية بابتشي الوسأخ وقلب بيكون نظيف وبتكون استقيت الله سبحانه وتعالى وخرج منه الشاب لما اشتد عليه الكرب بعد أن أوصى بوصاياه نادى على ولده عبد الله بن عمر وقال مقولة مؤثرة جدا قال يا عبد الله خذ رأسي من الوسادة وضعها في التراب لعل الله ينظر إلي ويرحمني ده عمر بن عمر نادى ولده قال لي من المخدة. قد تليغ في الوطة فوضع وجهه على التراب ومره هو وجهه في التراب يسأل الله أن يخفف عليه حتى قبضه الله تعالى وكان لعمر رضي الله تعالى عنه خاتم كان نقشه كفى بالموت واعضا يا عمر النزول بيكون عنده خاتم بعدين بيكت في الخاتم بيقش يعني خاتم من مسلم كان نقشه محمد الرسول الله هذا نقش خاتم من مسلم كان نقش خاتم عمر كفى بالموت واعضا يا عمر وذلك قيل أنه ما كان يعرف الضحك وما كان يعرف اللعب إنما كان جادا منذ أن أسلم بل في جاهليته كان عمر رضي الله عنه تعالى جادا مات بعد أن طعن بثلاثة أيام أو أربعة أيام دفن في اول محرم وتم اختيار عثمان في الثالث أو الرابع من محرم سنة 14 من الهجرة النبوية وبذلك طوى التاريخ قصة بطل من أبطال الإسلام وخليفة من خلفاء المسلمين وإمام من أئمة العدل والدين إلى يوم القيامة معلمة للبشرية وأستاذا للإنسانية ونبراسا للمسلمين وقدوة لنا جميعا إن شاء الله نسأل الله تعالى أجمعنا وإياكم بهم عنده في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته